واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قبلا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعده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 وجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنته إنه تعالى جواد كريم نكمل إن شاء الله تعالى شرح هذا الكتاب القيم وهو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه واليوم إن شاء الله تعالى معنا الحديث السادس وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما فجاء هذا الحديث عن ابي اسحاق سعد بن ابي وقاص مالك ابن وهيبه ابن عبد مناف ابن زهره ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين رضي الله عنهم وكما علمنا من منهج المصنف رحمه الله في هذا المد أنه يأتي بمن روى الحديثة من الصحابة رضوان الله عليهم فيسرد نسبه يسرد نسبه كما مر بنا من أحاديث مضط يسرد نسب مروا الحديث كحديث عمر إنما الأعمال بالنيات وغيره من الأحاديث التي مرت علينا فهو قال وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيبة ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤيب القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم فهذا نقل من الإمام النووي رحمه الله صاحب هذا المثل فنقله عن سعد بن أبي وقاص فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أي سعد قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في مرض ألم به وكان ذلك وهو في مكة وهو في مكة كما قال يعودني عام حجة الوداع يعودني عام حجة الوداع وهنا المراد بكلامه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وهو مريض ليزوره ويعوده ويخفف من ألمه بالسؤال عليه ولطمئنان عليه وهذه من السنن التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم فكان الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هاجر من مكة إلى المدينة وقت الهجرة, وقت الهجرة فهذا يدل على خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رحيم بأصحابه ويعلمهم الألفة والجماعة ومحبة بعضهم البعض فقال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عاما حجة الوداع من وجع اشتد بي من وجع اشتد بي فقلت أي سعد فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى أي إني أصابني الوجع وبلغ بي درجة عالية من الألم وربما هذا الوجع ما أحيا بعده عليكم السلام ورحمة الله أو يكون أجلي قريب لذلك سأله ماذا أن يكتب وصية لابنائه لأنه كان عنده مال كما سيأتي فقال إني قد بلغ بي من الوجع ما تراه وهو في حالته هذه من الوجع والألم والتعب وأنا ذو مال هنا يقول بأنه معه مال من أغنياء الصحابة رضوان الله عليهم من من إيش من أغنياء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقال وأنا ذو مال كثير أو كبير هو عنده مال كثير ولابد لهذا المال أن يصرف لأحد أن يصرف لأحد فقال ولا يرثني إلا ابنة لي ولا يرثني إلا ابنة لي هو كان عنده ابنه فقط وليس عنده بنين ليس عنده بنين فقال ويسال النبي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر وهذا يدل على فعل الصحابه رضوان الله عليهم وتحريهم الحق لأنه لو لم يهتم بالأمر لكان ترك المال كله لابنته وما سأل عن شيء لكنه أراد الحق وأراد أن يطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم كل شيء فكان ذلك داعيا أن يسأله عما يبدر له من أمور فلما كان عنده مال وعنده ابنة وليس عنده ابناء غير هذه الابنة أو غير هذه البنت فكر وقال هذا المال الكثير أريد أن أخرجه لله وفي نفس الوقت عندي هذه البنت وأريد أن أترك لها شيئا فقال وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلث مالي, أفأتصدق بثلث مالي يعني العبارة تعتبر بيتلتين يعني لو قسمنا الشيء ثلاثة نقول ثلث وثلث وثلث فالثلثين والثلثان والثلث لو تصدق بثلثي ماله لتبقى ثلث واحد لتبقى ثلث واحد فقال أفأتصدق بثلثي, بثلثي مالي قال لا أي النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا قلت فالشطر يا رسول الله أي النصف أتصدق بالنصف أي بنصف ماله يتصدق به يعني أقل من الثلثي فقال لا أي النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تتصدق بالشطر أي بنصف المال قال قلت فالثلث يا رسول الله فالثلث يا رسول الله هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير حتى الثلث كبير أن تتصدق عليه أو تتصدق به على غير ابنائك هذا يدل على نزاهة هذه الشريعة ويدل على أن الله عز وجل حفظ لنا الحقوق ويسر لنا الأمور وجعل هذه أو هذا الخير لنا ولغيرنا فالذي معه مال ويريد أن يتصدق بشيء يتصدق بحيث أن هذه الصدقة لا تؤثر على ابنائه وهذا من فضل الله على الناس لأن هناك من يظن بأنه إذا تصدق بكل ماله وترك أبنائه من بعده يمدون أيديهم إلى الناس بذلك هذا فعل يقبله الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن الله عز وجل ليس عنده الكثرة منك مهمة بقدر إعطاء كل ذي حق حقه لأن الصدقة لو كانت قليلة الله تبارك وتعالى يقبلها ولو كانت كثيرة يقبلها لكن العبر هنا كيف تخرج هذه الصدقة وهل فيها حقوق أخذت أم تخرج صافية فيها إخلاص لله تبارك وتعالى وليس مرتبطة بأي شيء من الأمور فقال له الثلث والثلث كثير أو كبير هنا قال أي النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس وهذا يدل على أنه إذا قل عن الثلث كان أفضل وقد أصاب بذلك السنة وفيما جاء عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد أوصى بالخمس قد أوصى بالخمس والخمس أقل من الثلث هل الصوت واضح؟ طيب في صوت الله مستعى طيب الان ما في تقطيع طيب طيب فهذا يدل على ان الاصل في إخراج الصدقة لمن عنده ابناء أن يتصدق بأقل من الثلث وما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه في اخراجه الخمس كما قال أرضى ما رضيه الله لنفسه أرضى ما رضيه الله لنفسه فقبل بأن يخرج خمس ماله ويترك الباقي لابنائه حتى يطيع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال إنك طيب الإخوان في الغرفة أهل الصوت واضح لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأقل من الثلث بقوله إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس يتكففون الناس لأن الشخص إذا ترك أبناءه وهم في حاجة إلى المال وهو قد ظن طيب خير إن شاء الله فظن بأنه إذا أخرج كل ما عنده سيقبل الله ذلك ويترك أبناءه هكذا فجاء الدين للمصلحة الدين جاء لمصالح العباد لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجوز أن يكون أحد عنده مال يخرج صدقة من ماله هذا أقل أو أزيد من الثلث لابد أن يقول يكون الثلث أو أقل وكما بيّن الفقهاء وهذا من أثر أبي بكر رضي الله عنه أنه الخمس أو لا أو ما قل عن الثلث بشكل عام أو ما قل عن الثلث بشكل عام المهم أن لا تذر وراثتك أغنياء يتكففون الناس ينظرون ويذهبون إلى هذا وذاك يأخذون منه المال فهذا ظلم لهم لأنك هذا المال الذي تصدقت به فأولى أن تتصدق به على أبنائك وهذا واضح من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال بعد أن قال إنك أن تذر ورثتك أغنيا خير من أن تذرهم عاله يتكففون الناس خير وذكر هنا الخير وهذا لأن أنت بكفايتهم بالمال تدفع عنهم مفسدة وهي مد مدوا أيديهم, أيديهم إلى غير أبيهم إلى الناس يأخذون منهم المال ليأكلوا ويشربوا ويلبسوا وهم كان عندهم هذا المال وفي ذلك أثبت أهل العلم أنه يعني الصدقة يعني ليس شرطاً بحجمها ليس شرطاً بحجم الصدقة لأنه كما جاء في غير حديث أن الله تبارك وتعالى يأخذ الصدقة الصغيرة فيربيها يربي الصدقة الصغيرة حتى تكبر تكبر و يعني ينظر العبد في الآخرة هذا الخير هذا الخير ثم قال بعد ذلك قال وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها الا اجرت عليها وهذا عام انك لن تنفق نفقه وهذه نافيه أي يندرج تحتها أي شيء تنفقه في سبيل الله تبارك وتعالى ولو حتى إيش ولو حتى تمرى تنفقها في سبيل الله تبارك وتعالى تؤجر عليها تؤجر عليها لذلك قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله واشترط هنا لقبول هذه النفقة أن تكون اش تكون فيها إخلاص لله فيها اخلاص لله تبتغي بها وجه الله تعالى تبتغي وجه الله تعالى اي مرضاته تبارك وتعالى هل في صوت ان شاء الله بيّن أن ما من إنسان ينفق نفقة فيها إخلاص لله تبارك وتعالى لا ينتظر فيها شكرا أو حمدا من أحد إلا أجر عليها إلا أجر عليها ثم قال حتى ما تجعل في في مرأتك حتى ما تجعل في في امرأتك أي ما تطعم امرأتك من طعام إذا أطعمتها فهذا تؤجر عليه إذا أطعمتها فهذا تؤجر عليه وحتى كما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة وفي بضع أحدكم صدقة أي في جماع أحدكم لأنهم الصحابة استشكل عليهم الأمر فقالوا وفي بضع أحدنا صدقة قالوا أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا فعل ذلك في الحرام فهل يحاسب على ذلك قالوا نعم فقال وكذلك إذا فعلها في الحلال يؤجر عليها هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك يبين لنا أن الأجر ليس شرطا أن يكون العمل كبيرا ربما يكون عمل صغير ويكون الأجر فيه كبير حتى اللقمة تضعها في في امرأتك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمع قال فقلت يا رسول الله أي سعد بن أبي وقاس يقول يا رسول الله يا رسول الله أخلف بعد أصحابي أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف إنك لن تخلف هذا يبين فيه ما كان قبله من النفقة تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تدخل بها الجنة تدخل بها الجنة وترى وجه الله عز وجل الذي يحجب عنه الكافرون ويراه كل مؤمن فقوله أخلف بعد أصحابه المراد هنا كما بين أهل العلم أنه هل يموت في مكة بعد أصحابه يموت في مكة بعد أصحابه فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن يخلف بأنه لي يخلف لذلك قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ويضر بك آخرون هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولعلك أن تخلف هذه غير الأولى هذه غير الأولى. أي هنا لعلك أن تخلف أي تعمر و يزيد عمرك زمانا طويلا وذكر أهل العلم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أنه رضي الله عنه خلف سبعة عشر ذكرا واثنتي عشر أنثى أو بنتا ونذكر في أول الحديث أنه ما كان له غير ابنة واحدة لكن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر فازداد عمره وطال زمانه وخلف وخلف سبعة عشر ذكرا واثنتي عشر بنتا وجاء بعد ذلك في الفتحات الإسلامية و نفع المسلمين فوقع هذا الأمر منه فانتفع به الكثير فانتفع به الكثير من المسلمين في الغزوات والفتحات وغير ذلك فنصرهم الله تبارك وتعالى وكان نفعا لهم بفضل الله عز وجل وكان ضره بالكفار وكان ضره بالكفار لقوله صلى الله عليه وسلم ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم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 كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقوله اللهم أنضي لأصحاب هجرتهم يعني إما ثباتا على الإيمان وإما لا يرجع أحد منهم إلى إلى مكة بعد أن خرج منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو خرج مهاجر من مكة إلى المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم لا على يرجع إليها لكن بعد الفتح يسر الله للجميع وفتح الله على المسلمين فتحا عظيما ثم قال ولا تردهم على أعقابهم أي لا تجعلهم ينتكسون عن الإيمان ويرتدون على أعقابهم لأن الإيمان على وارتفع في هذا الوقت و الكفر ضحد وزال عن كثير من الأماكن التي كانوا فيها ثم قال بعد ولا تردهم على أعقابهم قال إيش قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وسعد بن خولة رضي الله عنه من المهاجرين الذين هاجروا من مكة أيضا ولكن الله عز وجل قدر له أن يموت فيها فرثى له النبي صلى الله عليه وسلم وت... أي توجع له بأنه مات بمكة لأنهم كانوا يكرهون للمهاجر أن يموت في الأرض التي هاجر منها فهذا يبين فيه أي في هذا الحديث من الفوائد الكثيرة والعبر التي تبين أن لا بد أن نتابع السنة ونسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونفهم النصوص ليس العبرة بأن معي مالا مثلا وأريد أن أتصدق فأخرجه كله وأترك ما عندي من أمور مثل الأبناء أو مشاغل أو غير ذلك أتركه وراء ظهري و كما بينت أن أبا بكر رضي الله عنه تصدق بالخمس بخمس ماله وإن كان هناك من يستجهد بأن أبا بكر أخرج ماله كله للنبي صلى الله عليه وسلم ليساعده ولينشر هذا الدين ولكن هنا بين أهل العلم بأن أبا بكر رضي الله عنه كان ميسرا ومعه مالا فكان لما أخرج المال عنده سبيل آخر لجني المال وأحضاره لكن أحد ليس عنده سوى بعض المال ولا يدري هل يستطيع أن يأتي بمثله أم لا فيخرجه كله فهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخرج جزءا منه ويترك ما بقي بعد ذلك لأبنائه حتى لا يسألوا من بعده الناس وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته والنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بذلك فبينا لنا أمر ديننا فالحمد لله رب العالمين ويكون بذلك ان شاء الله تعالى قد جئت, به أو جئت بما فيه من بعض الفوائد وفك الفاضه حتى يتيسر علينا فهمه ان شاء الله عز وجل فبارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبركة لنبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته